قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا وانني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فَهَب لي من لدنك وليا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 وقد خلقتك مِنْ قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال ثويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن تبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا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 فاتخدَتْ مِنْ دونُه حجاب فَأَرسَلْنا إيهَا روحنَا فأَرسلنا إليهَا روحن فَتَمَس لَها بَشر سوَوّ قالت إني أَعذُ بَِّحمَانِ مِنْ كَإِن كُ تَتقيا ق إَّ ما أَن كنت تقيا قال إنما أنا رسُول رَبّكِ لِأَه ب غُلَ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 فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النقلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وَُذِ إلَك بجد النخلَتِ تُساقِق عَلَيكِ رطَب جَنِيّ فَكُل وَشْرَب وَقْلي عن فَإَّا تَرََّ مِن البَشِ أحدَد فَقُ إني نَذَرْتُ للِحْمنَانِ صَوْم فَلَنْ أُ كلَلِّم اليوْمَ إثيا فَأتَتْ بهِ قهاَا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 وَويلُ للَّذينَ كَفرَروا مِ محَد يَوْمِن عظم أأَثْمِعْ بِهم وَأَبَصِ يَوْمَ يأتُنَا لكن الظالِمونونَ اليَوْمَ فِي بلَالِ مُبين وَآذِرهُم يَوْمَ الحَسرْرَةِ إذ قضَ الْ الأأَمُْ وَهُمْ ف غَفْلةِ وَهُم لا يُؤْمنِنون إَّا نَحْنُ نَرثُ الْ الأرضَ وَمَن عَلَيْهَا وَإِلَنَا يرجعون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 يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمثك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لك رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ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 وَما نَ تَزَّلُ إِلَّا بأَمرِْ رَبِّكَ لَماَا بَ أيدينين وَما خلْفَنا وَما بَ ذلك وَماَا كان رَبّ كََنسّ ربّ السماواتِ وَالْأَرضِ وَما بَهُماَا فَعبُدهُ وَصْطَبِ لِعبادتهِ هلْ تَعلم لَ سَمّ وَيقول الإِن سَان آائذا م مِتُ لَلسفَ أُخْرج حّ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 فأيت الذي كَفرَ بآياتنَا وَقَا لَ تَيََّ مَا لَ وَ وَلَدَا الطل الغَيبَاء مِ التَّقَدَ عِندَ الرَّحْمنَ أَحْد كَلَّ سَنَكْكتُبُ ماَا يَقول وَنَمُدُّ لَ مِنَ الععَذاابِ مَددا وَنَرِثهُ مَا يَقول وَيأْتينَا فردَا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 تَكادُ السماوَاتُ ييتَفَّرنَ منِنْههُ وَتَن شَقُ الْ الأْرض وَتخِرُ الْ الجبال هَدَّ أَنْ دَوِ الرَّحْمن وَلَد وَماَا يَمْ بَغِيل الرَّحْمنِ أي ياتخذَ وَلَد إنِ كلُ مَْ في السماواتِ وَالْأَرض إلا آاتِ الرَّحْمنِ عبدالَ أحصَهُم